سوب الله جَهدَ عم لا إ جهُ ند لا يكون النهد من إحد الأُنام فلَ جاء أَهُ نذَّ زادهُ إ نفور استكبار في الأررض وَمك السّ وَلا يبض المكر السّء إِ بأهلي فل يظرونَ إ إلا سُة الأوَّين